حتى إذا أقَلت سحابات قَالَنَ سقَلَهُ لِبَلَدٍ مَيِّتٍ فأنزلنا به, فَأَنْزَلْنَا بِهِ الْمَاءَ فَأَخْرَجْنَا بِهِ مِنْ كُلِّ السَّمَرَاتِ كَذَلِكَ نُخْرِجُ الْمَوْتَى لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ